لِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُّلْكِ تُؤْتِي الْمُّلْكَ كَم مِمَّنْ وتوزق من تشعر تعزقوا من تشاء وترزق من تشاء Na الله الرحمن الرحيم نون نزلنا تطع منهم آثما أو كفور واذكر اسم ربك بكرة وأصيل تسبح ليلة طويلة فاصبر لحكم <تصبر> ربك ولا تطر والكرس مربك بكرة ومن الليل فالجد وسبح غليلا إن هؤلاء يطبون العاجلة اذا شئنا والظالمين أعز لهم عذاباً أليما بسم الله الرحمن Ooh, <laughs> بسم الله الرحمن <تصفيق> اِذَ الْجَحِيمُ تَغْلِي وَاِذَا جَنَّتُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْفَتْ <تصفيق> يُطَالِرُ Oh! Uh... كواكب تسرت واذا البحار فجرت واذا القبوب عثرت غلمت لفن فزواك فعدلك أي صورة فَسَوْفَ كَفَاتَ Yeah بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما يا را لفي جحيم يصف لونك I did it. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيَاءً يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لنفس بسم <تصفيق> الله <تصفيق> اهدنا الصراط المستقيم اودي <تصفيق> الصراط المستقيم you're all صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليه ألم <تصفيق> ينفخ بسم الله من الصراط المستقيم صراط